فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له لم ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد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 وَنَجَعَ اللَّهُ عِدَّتَهُمْ إلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَأَبَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ